وكذلك أنزلناه آيات والذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشروا وََّ قَ مَْنج سَرلَنغين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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّقْرِبٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمد اظهروا <تصفيق> مَنْ يُرِدْ خَيْرًا لَّن نُضِيعْ عَمَلَهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَنَجَّى مِنْ تَحْتِهَا يُحَلِّلُونَ فِي